سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم وَرُوحُ إليه فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةً فَاصْبِرْ صَبَرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهل ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفكر من عذاب يوم إذن ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا كلا إنها لظان كلا إنها لظان نزاعت للشوا تدعو من ندبر روا وجمع فأوعى إن الإنسان خلقه لوعى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 معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ أَذَالِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَ على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال نعيم كلا كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على لَا خَيْرَ مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرُهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا فَذَرُهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يوم سيران يوم يخرجون من الأجداف سيران كأنهم إلى نصب كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ذلك اليوم الذي كانوا